َّ بين فيِي الأووَلين وَماَا يَأتين مَِّ ب إِلاا كانَوا بِهِ يَسْتَهزئون فَهلَكْنَا أَشَدَّ منِنْهُ بَطشَاء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 وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرَ بِهِ فَأَنشَرَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ AZWَاجَكُم كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ ما للتَسْتَووا علىعَى ظُهُورِِهِ ثَُّ تَذكُرونِ عَمَتَ رَبِّكُمْ إذ اسْتَوَييتُم عَلَيْهِ وَتَقولُوا وَتَقولُولوا صُببحَانَّ سَخخَرَ لَنَا هذاَا وَمَا كُّ لَهُ مُقَرنين وَإِنَّا إلَ رَبِّنَا لَمُ قَلِبُ وَجَعَلُوا لَهُ مِن عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِن مَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْلَاكَُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا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 بل قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إللاا قَلَ مُْرَفُهَا إا وَجَدَنَ أَبَ أَنَا علىلَ أَُّة وَإِنا عَ آثَارِهِم وَإِا